إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون لَا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَضْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَ أَلَلُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُونَ قَالُوا بَلْجَئَنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسر بأهلك بقطع من الليل والتابع أدبارهم والتابع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحداً وانظُ حيث تأمرون. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَبَّرَهَا أُولَئِكَ مَقْطُوعٌ نُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالُوا إِنَّهَا في فلا تفضحون فاتقوا الله ولا تحزنوا anu alam nanhak an